حبك يا بابا كيرلوس الان وكل اوان اليك طاهر ومكرس لربنا بيان يلي عشت بطهارة صرتك ديني نمضره سمعت للانجيل تبعت من فذاك كلام ليك دليل وبضعي نوره هداك فذهبت للبرية وعشت حياة نقيه فذهبت للبرية ويعيشت حيانا فيا كلك يا بابا كيرلوس الأن وكل أغان اذا طهر ومكرّس لربنا ديان يلي عيشت بتهارة صرتك ديني ممارة سنين طويله مضىت جهدت فيها بدموع يماست ورضيت من اجل اسم يسوع كنت قدوه لا اولادك تشبهه بجهادك كنت قدوه لا اتشبهه بجهاده بك يا بابا بكريلوس الامر كل اوان اذا هو مقرر لربنا الضيان يلي عشت بطغاره زلتك لينا منارة ياللي عشت بطهارة سرتك ديني مغاره تركت مجد العالم ذهبت كل مديح سكنت في المغاير سكن فيك المسيح يا لابس الاسكيم يا كوكبا عظيم يا لابس الاسكيم يا كوكبا عظيم واقي بابك للوس الان وكل اوان اذا القاهر يذكر لربنا جاي يا اللي عشت بطهارة سيرتك ديلنا منارة يا اللي عشت بطهارة سيرتك ديلنا منارة في عهدك الميمون رجع جسد ميمون رأس وزهرت الحنون أم الفضل المخلص العالم كله امتدحك والسماء شهدت بفضائلك العالم كله امتدحك والسماء شهدت بفضائلك بك يا بابا كيرلوس الأن وكل أواب عشتي بطهارة سلتك ديلينا ملارا يلي عشتي بطهارة سلتك ديلينا ملارا اطلبي يا بابا ان بابنوس في امجاد السماوات بصلاتك يكفيكني لأغلب الضيقات احمني من شر زماني صلي دايما علشاني احمني من شر زماني صلي دايما علشاني يبكي يا بابا كيرلوس الأمر كل أواي قلنا لربنا الديان ياللي عشت بطهاره زلت بديني